يا من يغيث المستغيث ائت إل المستن إل لم تغيثنا فمن يغني وما لنا رب مغيث وما لنا رب مضيء سواك يا رب العباد يا من يبي كل مستكين إلا تمنا فما siwat ya ra balaiban yama yudiful mustagheeman illam tudifna faman yudifani yughi إن كان لا يرضى الا المطيع الى هداه بما يلوذ من عصا الظالما قد ضل لها يهيد من يوغي وما لا رب مغيبا سواك يا رب العبدان يا ربي قل تستغفروا والعباد انا لا ارجو عطاء الا المطيع الى هدا بمن ينوذ من عصى انت لمن ضل لا لا رب مويد سواك يا ربنا ايها رحمتك ربي واسعه اه لكل شيء اجمعت اه قطعا ولم تسل like okay. ya